بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسفان والنجم والشجر يستدان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 والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تشذبان خلق الإنسان من صلصان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 بيكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَكُمَا تُكَذِّبانَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتَطَعْتُمْ أَن تَمْفُذُوا أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَفْضُوا لَا ولا الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران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 فيومئذ الله يسأل عن إنس ولا جان فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ سُوَوَ لَجَانَ يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يَقُوحُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن بَأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الذبان ذوات فبأي ما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاتحة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الصرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هدهان هدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نطاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفاته ونخل ورمان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات الحسن، فبأي آل؟ ما تكذبان حور مقصورات في الخياب، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ربك ذي الجلال